Bismillahir Rahmanir Rahim La Ukusimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsin lawwamah A yahsabu al insanu alla najma'a idaman bal qadirina ala an nusawwi 114. يسأل أيان يوم القيامة 115. فإذا برق البصر 116. وخسف القمر 117. وجمع الشمس والقمر 118. يقول الإنسان يومئذ أين المفر 119. كلا لا وزر 110. إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعِيرًا لَا تُحَرِّكُ بِهِ إِنسَانًا كَانَ تَعْجَلُ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إن علينا بيانه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 111. وظن أنه الفراق 112. والتفت الساق بالساق 113. إلى ربك يومئذ المساق 114. فلا صدق ولا صلى 115. ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمطى 117. أولى لك فأولى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طَفْلاً مِّن مَّنْيَةٍ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِن مُّزَجٍّ زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت